إني لمطري عن ببابك هل سواك لا دلماهري إني أتيتك مخبتا أرد الوصول إلى رحابك يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فرحم عبيدا واقفا قذب من فارط البكافك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب فرفعت كفي راجيا لا تطرد يا İniyelim tuğlaya bir babi, اخترح لي وانثنيت في ذلة ارجو الرضا فاخذ ذنوبا وما جنيت ماذا يجيب دعائيا ان لك انت رجائيا فاذا اطرحت كربتي وشاقائيا إني لم طريح ببابك فلسواك لدى المهار إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك من حر جودك أرشفك أرشفوا بباب قدسك الشرف فقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا وعف القبيح وما مضى واجعل مالي جنة وجرني من حر الله